119. كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون 110. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مستين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوموا خير لكم إن 111. كهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم 111. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على فَتَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ